عباده صور وصفات وهداه وكيفية تختلف عن كيفيةها وعن فوائدها ونفسي أدا بها الشعر النص فليش الصورة العبادة فليست الصورة العبادة ليس صورة في الصلاة أو في الصوم أو في العار أو هاي لذلك النص في الشعر المعروفة في منها هذه عبادة نعم وهذه صورة قرها الشرع وجاء الدم السوس نعم ولكن ليس في الصورة الوحيدة التي تؤدى بها العبادة فرأينا أن هناك صفات وهيئات وكيفيات تخر للعبادة هي على التحقيق الترجمة العملية لحقيقة العبودية لله عز وجل وصفة أداء العبادة في الشعائر والنصف تختلف حسب كل شعيرة وحسب كل مسك جاء به الشرف وصفة أداء العبادة في سائر المجالات غير الشعائر والمسك هي الالتزام والإدعان والتسجيل والقبول والطاعة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فكما أن صورة الصوم وصورة الصلاة وصورة الحج وصورة ذكاء وصورة الزبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك كما أن هذه الصور والصفات عبادة كذلك الطاعة عبادة لله سبحانه وتعالى بل رأينا كيف أن الشارع جعل الطاعة هي المعيار للدلالة على صدق العبودية من كذبها بل رأينا أن الشارع جعل الطاعة طيصلا وطارقا بين المؤمنين وبين الكافرين فالطاعة تسمى عبادة لغة وشرع ورأينا حيث أن الشارع حكم على أقوام كثيرين بالشرك الأكبر المنافي لتوحيد الولوهية المنافي لعبادة المولى سبحانه وتعالى لأنهم أشركوا في طاعتهم مع الله عز وجل غيره من الأنداد والألهة المجومة لم يشركوا في أي صورة من صور, العباد من صور العبادات الشعائرية المصور النسك وإنما أشركوا في طاعتهم لغير الله عز وجل ورأينا كيف أن هناك عدد من الآيات قررت لنا هذا المفهوم للعبودية وللعبادة ورأينا كيف أن النبي عليه السلام الحديث الذي أخرج الزفنذي والبيهتي والإمام أحمد في مستده بين لأحد الصحابة الكرام عزيز بن حاتم هذا المفهوم غاية التدين ووضّه له أن العبادة تطلق على الطاعة كما تطلق على الصوم كما تطلق على الذكاء تم تطلق على سائر النصر فقال النبي عليه السلام الحديث الصحيح عندما دخل عليه عبيه وسمع يقرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورزبانهم أربابا من دون الله رأينا أن الصحابي الجليل اختار بهذا المفهوم للعبادة وضيش عندما او عندما سمع هذه الآية وظن أن العبادة محصورة في شعير وفي نصر تؤدى إلى من تؤدى فبين له النبي عليه السلام أن عبادة الأحبار والرهبان من أسباعهم كانت في طاعتهم في التحليل والتحريم كانت في طاعتهم في التشريع المخالف لشرع الله وشرع رسله عليهم السلام يقول شخص إسلام بن شميع في مجلب السابع صفحة السابع فقد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال. لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله لا لم يوجهوا إليهم ولم يصركوا له أي شعير أو أي نسك من النسك والشعائر القصة بالله عز وجل وإنما فقط وجهوا لهم الطاعة في التشريع المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وبهذه الطاعة التي وجهوها لغير الله كانوا مشركين كانوا دماغا أن الطاعة من أبرز قصائص ومظاهر العبودية التي يجب أن توجه لمن؟ لله سبحانه وتعالى ومن قبل نقلنا لكم كلاما أن جميع أنواع الطاعات لابد بد أن تكونوا تبعا لطاعة الله وقاعة رسالة جميع أنواع الطاعة تكونوا تبعا وليست مفاوضة لوحدها يقول لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه أي الطاعة عبادة الرجال أن تصرف الطاع لغير الله عز وجل بصورة مطلقة فتطيعه في كل ما يأمر وكل ما ينهى بغض النظر عن موافقة أوامره ونواهيه شرع الله هذه عبادة الرجال عبادة الرجال بما بصريح الآية اتخذوا أحبارهم وروبانهم أربابا من دون الله يقول فهذه عبادة الرجال وقد ذكر الله أن ذلك شب بقوله لا إله إلا في آخر الآية لا إله إلا سبحانه عما مشركون فحكم عليهم النوازة فعلة فأنهم مشركون نوضح توضيح في هذه المسألة المطاع عبادة لله سبحانه وتعالى وأن الشرك الطاعة شرك أكبر مخرج من الملة. نضيف نقول أن أهل العلم عندما تكلموا في أبواب التوحيد عندما تكلموا في الشرك الأكبر في تعريفه وفي ذكر أنواعه ذكروا أن من أنواع الشرك الأكبر شرك يش شرك الطاعة ذكروا في بيان أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة ذكروا كما فعل الشيخ الإسلام محمد بن أبي هاشم في رسالته الرسالة مفيدة. ويمضعه مع كشف الشبات طبع الرئاس العامة من كروسة الإساء والشاد ذكر من ضمن الأنواع الأربعة التي ذكرها في أنواع الشرك الأجبر ذكر النوع الثالث شرك الطاعة شرك الطاعة ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الطاعة يبادل الله سبحانه وأن صرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من المنة كما أن الذي يصرف الدعاء أو النذر أو التوكل لغير هذه الأمور لغير الله فهو مشرك شرك الأكبر مخرج من المنة كذلك الذي يصرف الطاعة المطلقة لغير الله هو مشرك شرك أكبر مخرج من المنة. يقول الشيخ يقول الشرك الأكبر في الصفحة x37 يقول الشرك الأدبر وهو أربعة أنواع وهو أربعة أنواع قال النوع الثالث شرك الطاعة شرك إيش الطاع الطاعة ثم قال والدليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهه واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما ششركون ثم قال رحمه الله وتفسيرها وتفسيرها الذي لا اشتال فيه لا يحتمل أي ثوي وتفسيرها الذي لا اشتال فيه طاعة العلماء والعباد في طاعة العلماء والعباد فيما تعرف يقينا أنه بخلاف طاعة الله وطاعة رسول الله عليه السلام يقول وتفسيروه الذي لا اشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياه ما دعوهم ولا صرفوا لهم أي نسك أو أي شعيرة أبدا بل نحن ذكرنا من قبل أنهم لو لو دعوهم لعبادتهم ما استجابوا لهم ولا أبو كلام ربيع بنانس كلام أبو العلي يقول وتفسيروه وتفسيرها أي تلك العبادة الذي لا اشكال فيه فاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم كما فسر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعديد نحات لما سألهم فقال لسنا نعبدهم عليه أنكر لماذا لم ظن أن مفهوم العبادة قاصر على على توجيه الموصى أو شهادة لغير الله ظن من هذا هو المفهوم فقال لما سألوه فقال لسنا نعبدهم فذكر له أي نبي عليه السلام أن عبادتهم طاعتهم في المعصر ان عبادتهم ايش طاعت طاعتهم, في طاعتهم في المعصر فانت اذا صرفت الطاعة لغير الله بخلاف طاع الله وطاع رسوله عليه السلام كنت ايش شرفت جزءا من العبودية لغير الله فتكون وفها لهذا النصوص مشرك شرك اكبر عياذا بالله يقول الشيخ الطوزان في كتاب ارشاد الى صحيح القد في الصفحة التساع والستين ايضا نفس كلام الشيخ محمد ابن عبدالد اعرف الشرك ثم ذكر انواعه فقال والنوع الرابع من انواع الشرك الشرك في الطاعة الشرك في الطاعة ثم ذكر نفس هذه الآية والدليل الدليل قولوا تعالى اتخذوا احبارهم اربعناهم اربعناهم ثم ذكر حديث عبيد ابن حاتم ثم قال هذا الذي يهمنا ثم قال ومن هذا اجتماع ومن هذا اي من هذا الطاعة التي تجعل العبد مشرك شرف أكبر مخرج منه قال ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية دمسي كلام قال ومن هذا من هذا الطاعة التي إذا سقطا لعب كان مشركا مشرف أكبر قال ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية الصفحة السادسة والستين ثم قال أيضا في كتابه التوحيد في الصفحة الثانية والأربعين قال تعليقا على هذه الآية النصاعه العلماء والعباد في غير نصاعه الله عز وجل في المعصية شرك أكبر قال وإذا كان استمع هل يعني نقطة طيبة؟ كان هذا في من نصاعه العلماء والعباد سبب نزول الآية في من الأحبار للربان الذين هم العلماء والعباد صحيح الذين هم على الأصل أو يفترض أنهم صفه الأمة صحيح يقول فإذا كان هذا في من نصاعه العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله مع أنهم أقربون الى العلم والدين صحيح اقرب ناس العلم والدين هذه الطبقه يقول وقد يكونوا خاطئون عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم اجرون عليه قد اجتهد العالم فيما لم فيه في الامور التي فيها مجال الاجتهاد ليس طبعا في امور الافاق كما تكلمنا من قبل قد اجتهد مسألة ليست فيها نص صحيح فيخطئ فيها وجه الصواب لا يدان سيتبين له تماما ان هذا العالم قد جاء بالحق قد اخطا ولكن يتبع أو في نفسه فيكون قد وقع في هذه العبوديه انظر هذا في من النوماء والعباد يقول الشيخ يقول فكيف هذه التي يريد يقول فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعيّة التي هي من صنع الكفار والمُلحدين إذا كان الذي يطيع النوماء والعباد الذين هم صفوة الناس بعد الأنبياء ورف الأنبياء الذي يطيعهم في ما أتى النور مخالف شرع الأنبياء قد يقع في الشرك. كما بالك شتقول كم أباليك بالذي يطيع القوانين الوضعية؟ ولكن من صنع كفار والملحدين؟ ولكن من صنع الهذين النصارى؟ لا من يأتي ذلك كيف؟ إذا كان الذي يطيع العلماء والعباد يقع في شرك الأكبر، قتلت بالذي يطيع الهذين النصارى. يقول الشيخ فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين؟ يجلبها سمع. هو على من يتكلم؟ لا يتكلم على الناس. يقول هنا يتكلم عن الكفار. في المقام الأول يقول يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم من هذا؟ الحاكم ليس الماس يقول يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم فلا حول ولا قوة إلا بالله يقول إن هذا من هو؟ هذا الحاكم يعني. الذي جلب تلك القوانين قوانين الهدى والنصاره جلبها الى بلاده الى ديار المسلمين ثم صار يحكم بها العباد والبلاد من دون الله يقول ان هذا قد افتقد الكفار من يهود النصارى ارباب من دون الله يشرعون له الاحكام ويبيحون له الحرام ويحكمون بين الناس وهنا نقطة لطيفه جدا اشار اليها الشيخ من الوجوه الكثيرة التي كفر بها هؤلاء الحكام في هذه المسألة أنهم في قرية التحاكم والحب اجتمع فيهم مناطق بالإضافة للأمور الثلاثة معنا اجتمع فيهم مناطق. المناط الأول والخطوة الأولى إيش؟ أنهم باعتبارهم متبعين للقوانين والضيق، صحيح؟ تركوا الكتاب والسنة غراء ظهورين ثم ذهبوا إلى الشرق والغرب يأخذون منهم القوانين والأحكام، صحيح؟ مم. هذه الخطوة الأولى. مفهومه؟ أنهم اتبعوا اليهود اليهودة اتبعوا فرنسا اتبعوا بريطانيا اتبعوا أمريكا. هذه الأمور صحيح؟ فوات صدق عليهم قالوا تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون الله فهؤلاء اتخذ اليهود والنصارى اربابا من دون الله صحيح ثاني الاولى الثانيه انهم اخذوا تلك القوانين ثم شرعوها في بلادهم واقروها في بلادهم ونصبوا من أنفسهم مشرعين من دون الله فكفروا بهذا الوجه فكفروا من وجهين الوجه الأول بكونهم متبعين اليهود والنصارى الوجه الثاني بكونهم ايه مذعوعين من غيرهم في تلك البلاد التي حكموها من دون الله عز وجل وهذا الذي يشير الهي الشيخ فأولا اتبعوا لهذا المصار لستبعوا لنا سنة من كان قبلكم الثاني أنهم شرعوا هذه القانين في ديارهم فكفروا ليس من وجه واحد ولنا من وجهين اثنين بهذا يتضح لنا أن الحكم بغير ما عنه الله مناقبة واضحة بهذا الوجه لتوحيد الألوهية لماذا؟ لأنه يتضمن صرفا الطاعة التي هي أبرز مظاهر وخصائص العبودية من صفارما لغير الله سبحانه وتعالى فهذه الطاعة عبادة بنص القرآن وبنص السنة وبدلاله اللغة وبأقوال أئمة أهل السنة والجمع نتكلم إن شاء الله الآن عن الوجه الثالث الذي يتضح لنا به أيضا مناقضة الحكم بغير ما إنجا الله لتوحيد الأولوية فنقول أن هذه العملية عملية الحكم غير ما ينزل الله أو تحاكم غير ما ينزل الله الحكم أهم اولا تتضمن تتضمن تنصيب هؤلاء المشرعين بلسان حال او بلسان المقال تتضمن تنصيبهم أربابا وأندالا من الله سبحانه فعلا شاء من شاء وآدم من أدع أبصحوا عن هذا التنصيب أم لم يكسحوا زعموه أم لم يزعموه نقول الوجه أن عملية الحكم بغير ما أنزل الله تتضمن تنصيب هؤلاء المشرعين أندادا لله سبحانه وتعالى يقول سلطان العلماء العزب بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحلام في مجلة الثاني في الصفحة 134 يقول وتفردوا الإله بالطاعة لماذا تفرد يقول عز وجل بالطاعة لماذا نقول أن الطاعة المطلقة لله وحده وأن جميع أنواع الطاعة تبد أن تكون تبعا بطاعة الله وطاعة رسوله لماذا؟, لماذا نقول هذا الأمر الذي من أصول الاعتقاد عند المسلم وقول الشيء وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه انظر, انظر الحيثيات الأسباب الاقتصاصه من المولى الاقتصاصه بنعم الإنشاء والإبطاء هو الذي والذي هو الذي خلقنا هو الذي يميتنا هو الذي يحيينا بنعم الإنشاء والإبطاء والتغذية الرزق والإصلاح الديني والدنيوي يقول الشيخ فما من خير إلا هو جالبه سبحانه وتعالى يقول وما من ضير إلا هو سالبه هو الذي يضره هو الذي ينفع ثم قال وكذلك لا حكم إلا له من الأمور التي جعلت المولى سبحانه وتعالى يتفرض بالطاعة أن الحكم له وحده كون الحكم لله وحده جعله يتفرض بالطاعة لماذا؟ لأن الذي يحكم والذي نفعه صحيح؟ الذي يصدر الأمر cues والذي يطاع هل من لا الأمر له ولا نهي له يطاع لا يده له ن كيف يطاع وليس له امر وليس له نهي وليس له صلبه كيف يطاع فالذي يطاع هو الذي الذي يطاع هو الذي له الأمر والذي له النهي فراء لذلك ي практи ما ثم هذه النقطة طيب. الذي ينازع الله سبحانه وتعالى في الحكم ما مع هذا الكلام مع هذا الكلام أنه يريد أن ينازعه في إيشف صحيح كنا أن الله تفرد بالطاعة لأنه المتفارد بالحكم صحيح فالذي يريد أن ينازع الله في الحكم على التحقيق بلسان الحال أو بلسان المقال يريد أن ينزعه في إيش بالطاعة صحيح طب والذي ينازع الله في الطاعة اتخذ من نفسه مدى اللي الماضي ستفعل مستقلة واضحة جدا معادلة غاية غاية المنطقية لا تحتمل أي مقاش وأقل ما في مسألة وما في عملية الحفظ بغير من أقل ما فيها أنها دعوة بلسان الحال أو بلسان المقال إلى أن تلك القوانين الوضعية التي نصنع البشر مساوية بشرع الله سمعتها. هذا أقل ما فيها وعلى التحقيق كثير منهم زعم أن أقضل بكثير من شرع الله نقول أقل ما فيها أنها مساوية بشرع الله عز وجل. وفي تلك المساواة ما فيها من الكفر والإلحاب والمروح عن دين الله فتلك المساوة في من الكفار أن هناك أنداد من دون الله سبحانه وتعالى ساول الله في الأنهية وفي الألبية وفي خصائص هنا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وغرب الأمثال يختلف باختلاف العصر وباختلاف المصر قد يكون ضرب الأمثال لله عز وجل عن طريق الأحجار عن طريق الأطنام عن طريق الكراتب عن طريق النجوم وجعلها مساوية لله عز وجل في الصفات الألوهية وفي الصفات الربية وقد يكون ضرب الأمثال لله عز وجل عن طريق إيش؟ عن طريق الطاعة لمن؟ لغير الله فتجعل هذه القوامين وضعية وتجعل هؤلاء المشبعين أندادا لله عز وجل فتكون ممن ضربوا لله الأمثال وزعموا أن هؤلاء البشر أندادا لله في خصائص الألوهية يقول المكثير في صحيح هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال في المجلد الثاني الصفحة 559 يقول أي لا تضربوا لله الأمثال أي لا تجعلوا له أمدادا وأشبها وأمثالا في موضوعنا لا تجعلوا لله أمدادا وأمثالا في وأمثالا فتطيعون من دون طاعه الله عز وجل وهذا مسألة وضحة جدا مبارزا لله عز وجل لهؤلاء البشر ورفع لهؤلاء البشر إلى مقام الندية له سبحانه وتعالى وفي هذا من الكفر ما فيه لا يقع على عقب ويقول تعالى في تقرير نفسه هذا المعنى ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم حب الله فكما أنك قد تتخذ في محبتك لله أندادا من البشر كذلك قد تتخذ في خوفك لله اندادا من البشر كذلك قد تتخذ في رجائك لله اندادا من بشر كذلك قد تتخذ في توكلك وفي استنصارك وفي استعانتك لله اندادا من بشر كذلك الذي نريد قد تتخذ في طاعتك لله اندادا من البشر فتطيعون في غير طاعه الله وطاعة الفطره فتقاد وقعك في هذه الدنيا رفعت بعض البشر وسالت البشر كما ذكرنا كلام الشيخ الشنطي قال القراء الأنجاز رفعتهم إلى مرتبة المدية للعز وجل يقول ابن مخيم في درج المجلد الثالث يقول تعليفا على هذه الآية يقول فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا صحيح؟ كذلك من رجى غير الله كما يرجى الله سبحانه وتعالى اتخذ من دون الله أندادا كذلك من خاف غير الله كخيفته لله يتخذ من دون الله. عن كذلك من أطاع غير الله كطاعته لله جل برب ما أزيد. يقول ليش يتخذ من دون الله الله؟ يقول الشيء. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. ما قلنا الذي الآية ما قالت أن الذي يتخذ يتخذ غير الله جدا في المحبة. ما قالت الآية أنه يصرخ إليه أصا سربويرهير. ما قال أن اتخاذ الغير جدا في المحبة. معنى أنه زعم أن هذا هو الخالق الراضي المدبر لا ما أحد قال. وإنما وجه له هذه العبادة القلبية وجهها لغير الله كذلك أن تتخذ من غير الله ندى مقصر بس مانا بل أنك تعتقد أنه الخارق الرازق المسيطر المحيط لا الذين قال الله فيه واتخذوا أحباره وربناه أرضا من ما أعتقدوا هذه الاعتقاد لا ما أخذوا ولكن على أي موافت من الآية؟ على موافت إيش الطاع الاتباع في فقط أما كما نقلنا من قبل كلام السلام ولو دعوهم لعبادتهم أبداً كانوا يابدون الله موحدون يعرفون أن الله هو الخالق الرزق كل شيء لكن واجهوا الطعاء إلى غير الله فكفوا بهذا الترجيب وصاروا عباداً لهؤلاء الأمداد من نوع الله يقول فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحداً من أهل الأرض لن يثبت هذا الند كما تكلمه الساحب الربوبية ليش هناك طائفة على الأهل الأرض يعرف أو يعرف أنها أثبتت أن هناك خالف غير الله سبحانه وتعالى. أو أن هناك راز غير الله تعالى أو أن هناك مدبر متصرف صانع غير الله حتى كفرك وش ما هذه النذير إذا ما معنا إتخاذ الله إتخاذ أمداً مع الله سبحانه تعالى فيش في, في العبادات فقط لا في الرذبية أو في الولوية. لا في الخرف والرسب والتحميم والإنشاء لا أن يصل فلام المحبة أو أن يصل فلام الرجاء أو أن يصل فلام الخوف أو أن يصل فلام قراب هذا ند في المحبة وهذا ند في الرجاء وهذا ند في الحق وهذا ند طاعة طاعة هي أبرز مظاهر العبادة الله سبحانه وتعالى قال تعالى فيما حكاه عن أهل النار أنهم يخطبون فيها أيهادا لله يدخلون أهل النار مخاطبون آلهتهم سواء كانت هذه الألية حجرا أو بشرا في النار عندما يجمعهم الله جميعا في النار مخاطبونهم كما حكى المولى عنهم قال تعالى فالله إن كنا لك ضالين مبين إن تسويكم برض العالمين نسأل ما توقفون قلنا ما المرضي التسوية هنا ما هي التسوية التي وقع فيها هؤلاء الكفار والمسنون والمنفّقون والمرتدون في آلهتين هل سووهم بالله عز وجل في الخلق لا. هل سووهم بالله عز وجل في الإيجاد لا. هل سووهم بالله عز وجل في الرزق في الأحياء في الإمامة في هذه الأمور أبدا والله ما أحد زعماؤهم كانوا مقررين بأن الخالق الرازق المددرة المصرق الصنع واحد هو كم إله أن تعبط فالسلتك كم في الأرض وكم في السماء واحد في السماء وخمسة في الأرض كلهم متفق على هذا كما سيتمعنا حتى في إذا إذن نوم رب هذا التسوية التسوية في المحبة التسوية في الخوف التسوية الرجاء التسوية في الطاعة والاتباع والانقياد والإذعان لهؤلاء الأمدال يقول ابن قيم ومعلوم أنهم ما ساووهم بسبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة أبدا ماذا ما, ما حد عارف يقول وإنما ساورهم به في الحب والتألم والخضوع هي. الذي هو ايش طاع والخضوع لهم والتذلل في هذه المناطق كانوا مش الاثنين كانوا وهذا الذي نركز عليه هذا الذي الثالث كانوا متخذين لهؤلاء البشر آلهة لله بالطاعة بالخضوع بالكذب الله يقول وهذا غاية الجهل والظن وهذا غاية الجهل والظن الجواب الكافي صفحة 177 صديق. كذلك قوله تعالى نفس المفهوم ثم الذين كفروا بربهم يعجلون العد هو ايش التسوية ساو بين الله وبين خلقه كيش في الخلق في الرزق في الإحياء في الإيمات أبدا الله كيش في المحبة، في الخوض، في الرجاء، في الصعاب، في الخضوع، في التجلد. بهذه التسوية كانوا متخذين لهؤلاء الذين ساوا الله بهم أر أنذارا من دونه، وكما قال ابن قيم، وهذا غاية الجهل والظلم، غاية الجهل والظلم هنا تعليق نفيس أهلبنا نصوته لكي. لماذا كانت هذه التسوية غاية الجهل والظلم؟ لماذا كان الشرك بالله في الألوهية غاية الظلم بل أظلم الظلم؟ كما قال تعالى في سورة لقمان إن الشركة ظلم عظيم لماذا كان الشركة ظلم عظيمة هناك فعليك نسيس لاحظوا لما الهلم أعلام الهلم ولأعلام الهلم في عناقنا حق مضيعة أولا الثوم فيهم من ضرزة العلم وفي الدين وفي الجهاد كثير جدا ولكن حقوم ضاع في هذه الأمم وقليل من الناس من يعرف عن فرجونهم ولو شيء القليل من هؤلاء الأعلام العالم المجاهد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي وهذا الرجل من من قتله مع الشهيد نحصد كذلك أحمد بن عرفان الذي قابه معارف طاحنة مع السير ومع الانجونس ومع, ومع الانجليز إلا بفتر رحمه الله هذا الرجل قتل معه في إحدى معارك فيه بلا كل ولو رسالة عربها الشيخ أبو الحسن الندوي تحت عنوان التوشيد والأصل باللغة البيع تحت عنوان رد الإشراك والذي يقر على سائلها هي الحوض والله لا يجد تماما أدنى فرق بين بين رسائلهم وبين رسائل علماء ناجد سبحان الله ستطلق عجيب جدا بين رسائل هؤلاء القوم وبين عقيدتهم التي أعلنوها وجهدوا في سبيلها جمعوا بين العلم وبين العمل والجهاد والله أبطلهم فتروا في ناجين الجهاد وهذا منهم فترة في براتور يقول في رسالته في تعليم لماذا كان الشرك ظلما عظيما تعليم نتيز جدا أحببنا أن نذكره لكم في الصفحة التساع والعشرين تعريب يقول في قوله تعالى إن شركه لظلم عظيم يقول وقد هدد نقمان الحكمة العميقة التي كرمه الله وقصوا بها إلى أن سمع إلى أن أخفى الظلم أن يجود الإنسان على أحد بحق غيره لقثف لو أنني أخذت من ساعته أو سلاحه وعطيته لرجل آخر صحيح أليس هذا من الظلم العظيم أنني أعطي الآخر حق الغير واحد صاحب الحق من حقي ظلم مبين صحيح؟ في العقول وكل فتر السوية صحيح؟ ولا يعني ولله المثل الأعلى طبق هذا المثل على حق الله عز الذي أقرع عليه الخلق قبل أن يخلقهم ويدأخذ الله من بني آدم من ظوره وأشهدهم على أنفسهم ألست بغضكم؟ المثار الذي أخذه الله على جميع الخلق على جميع الخالدين سأخذ حق الغير وتعتيل الغير ظلم بين صحيح زملك ثات سأخذ حق الله سبحانه وتعالى الذي هو إفراده بالإبادة وتزدف هذه العبادة أي صورة من صور إلى غير الله هل هذا ظلم ظلم بين إذا كان بين البشر ظلم بين فملك بين الله سبحانه وتعالى. عند الله سبحانه وتعالى. يقول الرجل شيء إن أخشى الظلم أن يجود الإنسان على أحد بحق غيره فمن آثى حق الله بأحد خلقه بأحد خلقه ليش فقط رقعت الظلم لا يقول فقد عمد إلى حق أكبر كبير من هو؟ الله أعلم سبحانه وتعالى فقد عمد إلى حق أكبر كبير فأعطاه أذل ذليل سبحانه ربي ليس ظلم غاية الظلم غاية الظلم فقد عمد إلى حق أكبر كبير فأعطاه أذل ذليل وكان انظر هذا المثال المثال من التجليل. يقول وكان كرجل وضع ساج الملكي على مفرق إسكافي. يعرفون إسكافي الحذاء. صحيح الذي يصنع الحذية يقول الذي يحق الله إلى إلى أحد من خلفه أخذ حق أكبر كبير وعطا ذل ذليل. يقول والذي المثل مثل طبعا يقول تماما كالذي الذي يأخذ ساج الملك. صحيح ويصلي من الحذاء الذي يصنع يصنع الحذية الإسكافي. بالله لا قر تقبل هذه نقطة ألفت كتابها هذا عند البشر فبلغ والفرق شاسع والفرق شاسع بين حق الله وحق البشر سبحان الله ليس كمثل شيء. سبحانه وتعالى نعمة واحدة نعمة واحدة لو تنيد في سبيل أداء شكرها الأعماق والظهور والله ما استغفى أنا حقها والله أبدا نعمة واحدة فقها. لو أن الإنسان ظل ظل يا عبد الله عزيز منذ خلق منذ رحلة الذي يولد فيها لو فرضنا وراملناه غير مكلف إلى أن يموت ما أدى حق عبادة واحد. حق نعمة واحدة وإن تعد نعمة الله نعمة <تصفيق> فتماماً من أضمن الظلم أن تأخذ حق أكبر كبير تعطيه لا أذل ذليل يقول تماماً كرجل وضع ثاني الملك أو تاج الملك على مفرق السياسي يقول وأي جور أكبر من هذا الجور وأي جور أكبر من هذا الجور وأي ظلم أبحث من هذا الظلم لذلك كان الشرك ظلماً عظيماً يقول شخص الإسلام المتامية في المجلد الرواد وعشر صفحة تلتونية وعشرين فمن طلب فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال في العون. من طلب أن يطاع دون الله فإيش؟ <تصفيق> ما قال أنا أريد كمساتي أريد أن يكون إله أو أريد أن أكون رب لكن طلب أن يطاع من دون طاعة الله فهذا حال في العون. ومن طلب أن يطاع مع الله هذا دون مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنذاك. ولا التوضيط الذين يطلبون بطاعتهم ما أطاعت الله عز وجل يريدون من الناس أن يتخذوا من إيش فمدادهم قال الله سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله والله سبحانه أمر انظر الطريق بسمية الذي يعرف من العبادة الحق لما تكلم عن هذه المحبة أو عن هذه المدية ماذا قال؟ قال الله سبحانه أمر أن لا يعبده إلا إياه ماذا قال العبادة في الطاعة؟ بصلا عبادة هي الطاعة والطاعة هي العبادة المحبة يعني إيش هذا الكلام يعني الله سبحانه وتعالى أمر ألا يطاع طاع مطلق إلا هو سبحانه وتعالى يقول الشيخ وأن لا يكون الدين إلا لا ما دخل الدين في هذه القضية يا شيخ الإسلام نحن فصلنا أول مبحث أن الدين هو إيش هو النظام الذي يخضو عليه الإنسان في سائر حياته في سائر مجالاته في التعبد في الاعتقاد في المواملات فكون الدين لا يكون إلا لله ما معنى هذا الكلام أن تصرف الأنظمة والتشريعات غير النصّ الطبري يقنن وشركما يريد. يقول وأن تكون الموالات فيه والمعاد كلّ فقد جعله مزة. يقول رحمه الله وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يدخل من دون الله النبذة يخذنهم خطيئة. كذلك الناس من الناس من يتفتد من دون الله أندادا يطيعونهم كطاعتهم من واليوم أشدوا والله من من الله بل لا يبالي أوافق أمر الله أو خالقها لا يبالي أصلا ولا يزعى عن هذه الفضيئة إعواض كله وتجاهل كله كما قال كسام محمد بن أبوهاد في الفرق بين الجهن والتجاهل والتجاهل والتجاهل الذي يدندل حولها الكثيرون ولا أفهم معناه والله والله أقسم بالله لا يعرفون معناه أقول لك العوض بالجهل وكذا أمور يا شباب إنسان يبع من موضوع ليس نفس فرت شاسع بين الجهل والتجاهل فرت شاسع وفصل فيها شيخ الإسلام محمد العبد في ماله ما عليه إن شاء الله تأتي معه راضي التفجير الإنسان إن أنا وين؟ يقول وهذا من الشر الذي يدخل أصحابه في قول تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنذاك يعبدون خب ل الله, الله. إذا نتطلع من هذه المفاهيم من هذا الاستعراض السريع أن صور اتخاذ الأنذاك تختلف باختلاف العصور وباختلاف ايش الاماكن صحيح قد تكون هذه الانداد احجارا او اصناما او اثانا ظاهرة او تواكبا او نجوم صحيح وقد تكون ايش بشر وتواغيط وحكام بل قد تكون بنص ولا علماء وعباد صحيح بل الاية اصلا نزلت في لا ولا والعباد صحيح الانداد تختلف صورهم ولكن اصل الشرك وصورة الوثنية او أصل الوثنية واحد، وصوره تختلف. ننتبه لهذه المقطع جيداً، لأن فيها فائدة نفيسة جداً. أصل الوثنية واحد، ولكن ما الذي يختلف؟ الصور إلى التختلف. أما الأصل الفكرة المضمون الجوهر القلب واحد تماما منذ أن عرف الشرك يا عبد الله سبحانه وتعالى. وهو إيش؟ بنادق، الأنداد خذلهم كانوا. او شجرا او, أو بقرا كما في الهند او غيره او بشرا او حكاما او طاغيب منازعتهم من الله عز وجل في خصائص العبودية في المحبة في الخوف في الرجاء في الطاء والانقلاب والفجوع والتذلن كما تكلمنا من قبل في دروس المساء عن ايش عن المنهب الباطني وقلنا ان اصل المذهب الباطني واحد ولكن الصور تختلف كذلك الوثنية قصوها واحد ولكن صور الوثنية تختلف واستمع المقال أن النفيسة جدا الداعي الموفق الشيخ أبو رحمان عبد يقول الشيخ في كتابه الأجوبة المثيرة لمهمات العقيدة في الصفحة الرائعة والأربعين. فاستمع لهذه المقولة والله يعني جميل أن تكتب بنزهة. يقول رحمه الله إن الوثنية وهذا الرجل يعني تفرض في عصره والله تفرد في عصر. يقول إن في منطقة إن الوثنية برسمها الخاص وصبغتها الواحدة عنه عصل الوثنية لا الشيخ يضع لنا ضابط ضابط للوثنية ولك أن تقيس سائر الصور على هذا الضبط. يقول إن الوثنية بالاسمية الخاص وصبغتها الوحدة أي بأصولها التي تجمعها هي تقديس غير الله هذه واحدة أو تحكيم غيره أو إيش تحكيم, تحكيم, غيره. تحكيم غيره وتشريع ما هو مناف لشرعه الحكيم هذه إيش؟ هذه أصول الوطنية. رسمها وصبغتها الواحد. منذ قديم منذ أن ولد الشيطان عبد الله. مكرر. هي تقويس غير الله وتحكيم غيره وتشريع ما هو مناهض لشريه الحكيم. يقول ولكن ليس معنى هذا انحصاره انحصاره برسم خاص قد انقضى. آه شيخ ما شاء الله. بفصل تفصيل بديء جدا. يقول ليس معنا اننا تحدث اليوم في البار العشرين او في ظل أشعارة المرفوعة من عقيدة سمحة وهذه الأمور يقول ليس وأن هذا الكلام أن الوثنية انتهت لا أو أن الوثنية خاصة بأقوام خاصين انزلت فيه ثم اندثرت معالمهم وانتهت سيراثهم يقول لا الوثنية ما زالت منزل لا. يقول ولكن ليس معنا هذا انحصارها برسم خاص قد انقضى انتهى أو بصبغة واحدة تلبس بها غيرنا ونحن معصومون منها لا تلاقينا صحيح ليس معنا ذلك أن الوثنية فقط عند كفار قريش أو الذين يعبدون الأصنام والأوثان يسجدون لها ويتصرح أو ثم انتهت ونحن معصومون قل انتبه نحن وضعنا لها ضابط وأينما وجد هذا الضابط في أي صورة من صوره كنا قد وقعنا الوثنية يقول الشيخ وتلبس بها غيرنا ونحن معصومون منها يقول بل إن فروع هذه القواعد الثلاثة الخبيثة كثيرة جدا ما المرد هذه القواعد الثلاثة فقديس غير الله تشريع. تحكيم غيره تشريع ما هو نفس شرع هذه قواعد الخبيث نقول فروع هادي قواعد كثيرة جدا إلا أن يرتم الله والأرض معنا صورها كثيرة جدا ليس فقط عند كفارة ريش ليس فقط عند الصورة التي تصبق للزهم يسجد و... ويرقع ويصولي ويصولي للصنم أو للقبر لا هذا صورة لكن ليس كل الصور بل هناك صور أخطر لماذا؟ لأن مخدار التلبيس فيها أشد يقول الشيخ بل إن فروع هذه القواعد الثلاثة الخبيثة كثيرة جدا فكله فكل من تنبس بشيء منها بشيء من إيه؟ من التقديس لغير الله أو التحريم غيره أو تشريع ما هو مناكِفٌ شرعي كل من تنبس بشيء منها كان وثنيا كان وثنيا وكان فيه من الوثنية أو كان فيه من الوثنية بحسب بحسب مقدار إشرائه من الله قد يكون وثنيا صرفا وقد يكون م مخلطا في عبد الله في الشعائر وفي النسب ولاش في فيه في الشرائع وفي الأمور 16 يقول او كان في من الوهنيه بحسب استمع ماذا قال مهما كان مهما كان عالم عابد زاهد ورع مهما كان وفي اي محيط كان استمع ماذا قال وفي اي مح... وان كان في بلاد الحرام وان كان في بلاد العقيده السمحه اذا وجدت في هذه الاصول الثلاثه اذا وجد فيه تقديس غير الله او تحكيم غير شرعي او تشريع ما هو مناف الشرع فقد وقعت الايش في الوهنيه كلامه في مدها المكاسب الشيء مرة ما أنا عندما ذكرنا كلام شيخ لسان ثمانية قال فما الآن فمن طلب أن يطاع من دون الله دون الله فهذا حال فرعون صحيح ذكرنا هذه المقول الآن ما المراد بحال فرعون ما مراد شيخ لسان ثمانية بحال فرعون هل فرعون هل فرعون عندما ادعى الروبيه وعندما ادعى الروبيه أراد من هذا الدعاء أن يقول للناس أنه الخالق الرازق المدبر المحي المميت أبداً. بل سيأتي معنا العكس أنه كان على العكس في الاعتقادي ففي العاون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري أو عندما قال أنا ربكم الآلأ لم يريد أبدا أن يسبغ على نفسي حصائص الأولوذية والربية من الخلق أو الإيجاد أو التكميل أو الإنشاء أو الإحياء أو الناس أو جزء أبدا ما أرادها بل ونقلنا لذلك كثيرة جداً. عندما أتاو النبي الله موسى ومعجزة العصا وقع في حيث وبيس ومسطع أن يحرش ومسطع وهو إله في زامي على ما لم يزئ مانة الجالوبيا لأن سطع أن يردع عن نفسه هذه الشعوى التي جاءت عليه واستنجد بمن في الصحراء المشاودين حتى يدافعوا عنه عن سلطانه وعن ملكه ثم الله عزوجل يصرح لنا تصريحا واضحا أن ترعونا كان موق كان إيش موق ليس عارف فقط معروفه مجرد لا بل كان يعرف معرفة في زرب اليقين أنه عبد وأن لهذا الكون إله ورب غيره وشحدوا بها واستيقنتها وستيقنتها فالراء استمروا كما قال ابن عباس يقينهم في قلوبهم كنا رسول الله أنه عبد ليس رمى الأمر شيء وأن الخالق الرازق المدبر الله سبحانه تعالى وشحدوا بها استيقنتها وفي آية أخرى يحتل موسى قال على لسان موسى مخاطبا سرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إيش؟ إلا رب السماوات ومصائر قل أنت تعرف يا في العون يعني فيقينية في أن الذي خلق هذا الكون والذي أنزلها هذه الآيات التي جئت قداء من؟ رب السماوات ورب الأرض تعرف أن هذا الكون رب وله إله صحيح؟ يقول صاحب شرح الطحوية في الصفحة التساوى السبعين يقول وأشهر من عرف تجاهله ماذا قال؟ تجارجي. تجاهله وتظاهره ماذا قال ؟ تظاهر أظاهر. ليس إنكار وتظاهر فقط. أما بالحق قد قالوا إنهم عقاب. اعتقاد في درجة اليقين. يقول في صفحة تسعة صفين واشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإمكاري الصانع فيرعون يقول وقد كان مستيقينا به في الباطن وقد كان إيش ؟ في ثم ذكر هذه الايات التي ذكرناها لكم وتحدث بها. وتحدث عنهم كما أنزله إلا رب المصائب وأيات واضحة الثالث. لا نート للمتابته هذا الجحب طب ما مراد صراعون هذا اللات اليه بقول شchildih també كان حاج العب في العوادي ما مراد صراعون بقوله انا ربكم اعلى او ما مراده بقوله ما hurtingكم من انان غيث ما مراده بادعاه الله ربي. إنه ربيه هل امه انه الخانق الراضي كان الم Правية مراده, مراده انه هو وحده المطاع انه هو وحده حاكم انه هو وحده المشرع هذا مراده تمام نفس مراد من؟ وريق اليوم صرحوا بها لا بها بلسان الحال أو بلسان المقال دليل ذلك أيضا من اكتاب ربنا حان وفعله قوله حكاية عن فرعون مخاطبا قومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل أرشق. القضية قضية اتباع لا تتبعون موسى لا تتبعون الأنبياء لا تتبعون حراء الله إنما اتتبعوني أنا ما أريكم إلا ما أرى الذي أرى أنا لكم هو الحق بغض النظر عن ما موسى فهرون عليهما على المدينة أنجس بيوت وأتم التسليم آية أخرى توضح هذه المسألة قوله مخاطبا ثم قال تعالى وقال فرعون العون ذروني موسى وليجعل ربه أكمل إني أخاف أي أن يبدل دينك. أن يبدل تسمى النظام والشرائع التي وضعها لقوم سماهش دين رغم أننا كما قلنا مستيقن أن لهذا القول إله إذن القضية في ادعائه الربضية وفي ادعائه الولهية يدعاه الحقيقي أنه المطاع من دون ليس الخالق وليس الضازق وليس المحي وليس المثلاث يريد أن يقول في قوله أنا ربكم الآلة وما علمت لكم من إلهان غيري أني ما لكم في هذا الكون من تطيعوه ومن تتبعوه إلا أنا ومن يشرع لكم إلا أنا هذا مقصود وهذا إيش؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل هذا دينه الذي قال فيه إني أخاف أن أ أن يبدل بيناك أي أن يبدل شرائعك أن يبدل أنظنة أن يبدل قوانين تماما تماما نفس الدعوة التي أردتها في الوظيف اليوم تماما والله نسان حالي في حربهم الطاحنة الشرسة في حركات إسلامية ما أهديكم إلا ما أرى ما أوريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سرير الشرس إني أخاف إن أخاف أن يبدل هؤلاء الشيوخ وهؤلاء المجاهدين أن يبدلوا لنا ذينهم الذين وضعوهم من دون الناس بحثا نفس الدعوة التي أطلقت العود يطلق هؤلاء الامداد الذين صاروا على ناجف العود لذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله اتخاذ واضح لهؤلاء الطوغيت أنداها من دون الناس بحثا يقول سيد رحمه الله مقالة نفيسة جدا تكتب بمال عيون ليس بمال ذاك. يقول في مجلد الأول من الظلال صحر بمائة وستة يقول ان هذا الكون لا يستقيم امره ولا يصلح حاله إلا أن يكون هناك إله واحد وذبر أمره. أما الآيات المتعالية التي في وقانا فيها أنظر حال الكونين. يقول لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. يقول وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبد العديد والتشريع لهم في حياتهم وإقامة الموازين لهم. قوم الذين أرينا الموازين. هذا حق. بموازينين وهذا باطل بموازنين هذا خير بموازنين وهذا شر بموازنين هذه فضيلة بموازنين وهذه رضي رضيلة بموازنين فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا من التشريع والتعبيد للناس فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون الله يقول وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض كثيرة <تصفيق> كان مشرعون فقهاء قانونيين، مجلس نواب يضم أحيانا ما يزيد أو ما يقارب الكونسوليا. ولا أن دال آلية مشرعين من يقول عندما تعبد آلية في الأرض على هذا النحو كل مشرع وكل مقالن حسب ما يريد. يقول عندما يتعبد الناس اندر اندر التساد. اندر التساد. عندما يتعبد الناس. نظره الضبط، نظر الفساد، انظر الخاد. آلية عندما تعبد الناس الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته، ليس طاعته تبع للطاعة. الله ورسوله لا طاعته إيش؟ لذاته، لأنه الحاكم، لأنه الملك، لأنه الأمر، لأنه النهى، لأنه فلان، لأنه علامة. فقط. وأن له بينهم أو وأن لهم فيهم في الناس حق التشريع لذاته. ما يراه وحق وما يراه راه وأن لو كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته في عصرنا تغيرت الموازين تغير عجيب جدا والله يعني صرنا في زمن يعلو فيه استنى الفن والعفن الفني والفسالة على مش هيقف هذه الموازين هذه يلقوا بين عندهم الدار الواضحة لفلانة ولا هذه يقطين الاستقبال العلني الفاره الفاخر من غضونه اللاعب الدولي ما شاء الله ففتحت له أبواب المحلات والله الجميع بها من مشاريع وغير مشاريع ففتحت له أبواب المحلات وقيل له خذ ما أحب ودع ما أحب وما أخذته أحب لنا المطرد وصحف وإعلانات ولقاءات مع من مع نصراني كذيب يهودي نوطي شاذ جنسيا ليس فيه أي سبحانك ربي أنظر إنقلاب الموازين انقلاب الخيان ما الذي راس الحياة للقيام الطواف إعلان للعفن إعلان للدعارة إعلان للشوذن إعلان لكل المبيقات وجعلها هم قضائم التي تشرع وتقنن في ديار الإسلام في أقدس الأماكن أما الشيوخ والدعاء والإسلام هذه محاربة قتل تشريب تنكيل أين العقول؟ مرضونا يستقبل استقبال الفاتحين والله والله لو تخيلنا, لو تخيلنا. أن فواح الدين أو عمر فاروق بوثا جديد والله لابد يستقبل هذا الاستقبال وأنا أقسم بالله بل سيحارب مباشرة وورما بيت عغاية للسجن مباشرة كاللدينا سرع على بربي أما مرضونا استقبال حافل لم يستقبل له ويمكن بعض المنوك وبعض الرؤساء هذه الموازين والقيم التي رصخها من؟ التوغيد في ظل الحكم غير ما ينظر له يقول معلق رياضي محبوض الجماهير هذا كثير في ظل عقيد السمح محبوض الجماهير التنكير والتجديد والإخراج من الله الذي يطوف بكذا أما الذي يدعو غير الله من البشر هذا ما أحد يتكلم ما أحد يجرع على المثال لماذا التبعيد؟ لماذا؟ لماذا هنا ينكر وهنا تصم الأفواه؟ لماذا؟ أنتم تعرفون يقول وأن لو كذلك حق إقامة القيم والموازين لذلك، فهذا الذي فعل هذه الأمور فهذا هو الدعاء الألوهية، ولو لم يقل كما قالك العون، أنا ربكم أعلى، لا نحتاج إلى أن يقول لنا أنا ربكم أعلى. بعض الناس سبحان الله يعني بعض الإخوة عندهم تصور ساذج جدا عن الكفر والشر. يريد من هذا الطغير الحاكم أن يخرج التليزيون وأمسك الميكروفون ودعت جميع الصحف والدعاء وأقول يا إخوة. يا أصحاب العقيدة صلحا أنا كافر بالله العظيم أو يقول يا إخوة أنا ربكم الأعدس سبحانك ربي أي يقول هذه والله يا أخي يا من تفكر بالطريقة أنت أنا أقدر أن تقبل نفس قربان أنت ما عرفت في دين الله أقول. والله ما عرفت في دين الله يظن هذه الصورة يا شيخ سامتي ميا إيش أقول كم سيأتي منك ضواب التكليف يقول ولا يقصد الكفر أحد من من خلق الله إلا ما شاء الله لا يقصد كفر حتى في العارف في العارف عندما قال ربك معك أنا أظن في كافر يظن في نفسي أنا أؤمن وصل بعض الصوفية المخرفين قال انه مؤمن عارف بالله سبحانك ربي هذا ما صنمض بعد المشي يعني و... والعجب انهم مشاهدون حمل السلاح لماذا انت حملت السلاح على اي شيء تقاتل لا تسمع والله انت لا تسمع على اي شيء تقاتل فقط حماس وعاطفه ثم شهرتين وانطلقت لا يعرف اين انطلق الجهاد ما شرع الا لاقامه دين الله اقامه دين الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ما هي الفتنه بالمفسدين الشرك اذا صار الشرك والكفر على ديار المسلمين هنا تخرجوا وتتكلم لماذا حتى ننف الشركة، حتى ننف الكفر، ثم ويكون الدين كله. لله يقول شخص متنيك مشاتم إذا كان بعض الدين لا، لا تحقق المقصود من الآية، ولا بد أن يستمر في القتل. يقول ويجب أن يقاتل حتى يكون الدين كله لله. أعرف ماذا تقاتل الرجل القتال حميم، الرجل القتال عصبي، الرجل القتال ك. لا من قاتل تكون كلمة الله العليا. هذا هو المقص الوحيد، الأساسي. ثم نقم خص صريح. النيشروع من أجل الجهاد والقتل. الجهاد والقتل ليس ليس غاية ذاتي. إنما وسيلة لتعبيد الناس لربهم أنت ما أنت خواتئ إذن وأنت لا تعرف معنى المعبدية ولا تعرف معنى التوحيد سبحان الله خواتئها تصرف لا تكلمنا نحن نفكر إن دعوكم بالعاطفة هذه بالعاطفة يجاه الشباب يتجهوا إلى هنا بالعاطفة يجاه شو ووأي سير مع الطبيع لا يعرف أين سير الإخلاص والصدق ليس هو فقط لا لابد مع الإخلاص والصدق من إيش من المتبع من الصواب وهذه عبادة الجادة عبادة لا مجامل أنفسنا والله لا مجامل بعض هذا الدين لا تميل مجملة ولماذا أن الإنسان يغضب من الحق الأدري أنت لا تملك في هذه الحياة إلا نفسه واحدة فقط إذا ذهبت ذهب ذهبت ذهب حياتك ثم تسعل يوم القيامة كم من مريد للخير كما أقول مسعود كم من مريد الخير لم يصبه سأتي معنى أثر ذكره الشيخ سيدنا أدو سحمان في الكتاب الكشف الشبثين عن حدايفة جاءه رجل فسأله قال له لو رأيت أني غضبت لله فأخرج سيفي فأخذت أقاتب غضب فقط حماس حصل قاتل فأجاب أبو موسى الأشhari فقال له أنت في الجنة فانظر حديثه الطفيع الفطير الذي كان يسأل الذي يسأل عن إيش عن الشر في حين كان الناس يسألونه عن الخير ما خافت أن يدرك فماذا قال حديثه قالوا يا أبا موسى أجد الرجل انظر ماذا تقول يعني فكر في المسألة قليلاً فعندما عرض الرجل أن ينصارف أمسك به قال لو انتظر والله لو أخذت سيفك وأخذت قاتل به يمينا وشمالا بدون ان تعرف انك على الحق تنت في الناس يجب أن تبين خاصة في هذه المسألة في هذه العبادة اذا كانت تبعي المطلوب في سير انواع لبداك اذا كان العلم قبل القول والعمل تملك بالجهاد تبعي انترش بماذا تقاتل تعرف هدفك انت لا تملك الا هذه النفس والله لا تملك الا هذه الروح اين فضاحة باع في المحل الذي تمكن به دين الله في الارض الذي تعرف يقينا ان هذا اعلان كلمة الله في الارض ناس حمسة وعطفة لا لا اعني سألهم ساي عصر نحن والله ساي عصر المجملات نبه امور لا تنفع والمدهنة والمضارة لا تنفع هذا غش وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله كله أنت تعرف يقينا أنك في المكان الذي تقاتل فيه سيسترم الله يا علمان الديموقراتي شيء وإشتراك تعرف يقينا ذلك مخدع أنفسنا مخدع أنفسنا والله ما نخدع أنفسنا الذي بدأ أن يخدع نفسه الذي بدأ أن يبع فيه ادنه الفطن حتى لا اسمع الحق هو عشان اضرب راسك في الحال انت لا تاذي الى نفسك اصلا برناش اسمه من هنا ويخرج من هنا ابي ناكل حدا يخدع مالي وخدانه انت لا خبينك من ربي هذا خذت خذت نفسك تقول انك تحسن وانت تفسد والله لا تضر نفسك إن انا بررت اخوانك كذبون لا حد يضر ايش القضية دي ايش اي انسان يفكر بعقله يعني يفكر بعاطفه قد يضحك ولا يبلع وجه من احد ولا يرح حد حتى الصحابة الكرام ما حدا والله وما جميلهم. حتى النبي عليه السلام ولولا انثباتناك لقد كدت طاركا أولئك و... أكمل آية إذن لأذقناك ضعف الحياة لمن الخطاب لمن للنبي أشرف الخلق على ربي سبحانه وتعالى ضعف الحياة لأضعف النبي النبي عليه السلام يا أيها النبي اتق الله وغيرها كثير غيرها كثير الإنسان يتق الله و... وانظر في نفسك وانظر ماذا يتحصد لأن يبدو على خطوة لا تماما أنه يبتقي ذلك كم كمكين هذا الدين في الأرض؟ وهذا الحديث ينفذون إذن بهذا بكلام شيخ يتضح هنا أن الحكم الجائرين من أنجو الله هو اتفاد هؤلاء البشر أمدادا بصورة صريحة لله سبحانه وتعالى وأنهم في تحكيمين غير حكم الله وحكم الرسول يقولون بلسان الحال أو بلسان مقال أنا ربكم الأعلى سبحانه <مم. سحنا> الحمد لله وحازمية ومعنى كلمنا أهلا عن منزلة هذا المظراب من ثم عن منزلتين من المجمول الشردين ثم عن منزلتين من ترحيد حقوبية ثم من ترحيد اسمائي ثم أخيرا تكلمنا عن منزلة الحازمية من ترحيد المظراب أتوقف معنى بهذه المظراب مسألة ويا الحديث عن منزلة الحمية الحب بما عند الله خوف غير ما عند الله من توكيد من الإيمان على الإيمان ونحن تكلمنا من قبل في نبحث في موضوع حقيقة الإيمان دعاء السمو والإيمان بقي في شيء في الوسط ماذا نبحث نبحث تكلمنا في سلسلة فرويلة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وسنجد أن موضوع الحاتمية لكاذ يكون تطبيق عملي وحرفي لهذه الأسس النظرية التي درسناها في موضوع الإيمان أو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة فكل تعرضنا له بالدراسة النظرية جاء طبيقا حرفيا عمليا كما قلنا لهذه الأساس السابق وفي موضوع حقيقة الإيمان عند أهل السنة الجماعة رأينا كيف أن الإيمان لا يدور على التصديق فقط إنما لا بد مع التصديق من الإقرار ثم العمل كذلك رأينا كيف أن الإيمان حقيقة كذلك من عناصر جلال من اعتقاد وإقرار وعمل كذلك رأينا مسألة على غاية العميح إن العقائد الإيمانية عندها أهل السنة والجماعة ويتلازم بين الظاهر والباطن وأن العلاقة بينهما علاقة تلازمية تلا. ورأينا كيف أن أهل السنة والجماعة يجعلون الأول تليلاً على الثاني فيحكمون بالظاهر على ما بالبطل وكرنا وقتها كلام الإمام الشفعي وكلام الشفعي قوله كيف وكيف <تصفيق> وكيف رفتها <تصفيق> في الحكم بإيمان المؤمن وكيف الكافر وأنها تعتمد حتى في الاعتقاد الغير وتعتقد السلام المؤمن بحسب الظاهر وتعتقد فيه أنه كافر بحسب الظاهر وتصنى في هذه المثال إذا <تصفيق> على الحبيب عليه السلام، فكما قلنا نجد أن هذه المسألة تعد تطبيقا عملياً لتلك الأسس أو القواعد الإمارية التي مرت معنا، وهي ذات أصول ضرية في جميع مباحث موضوع الإمام في من أول نقطة من أول التعريف إلى الانتهاء الذي توقفنا عنه مراتب مراصد الإمام. إذا رأتنا نقارن هذه المسألة، سنجد أن المراقة كانت تكون كما قلنا تطبيقا عمليا سواء في تاريخ دموع دهان اسمها الجماعة، إنه لا يذكر فقط على الطريق. أو في مركبات المال أو تركب معاصيله أو في التلازم بين الظاهر والباطن أو في نزول قدر من أعمال الجوارح لتحقيق النجاة من أصل إيمان جامد حتى أمرات الإيمان وأنه لا بد تحقيق أصل إيمان وأصل إيمان يدخل فيه قدر من أعمال الشريعة الإتزام جهة جملة ثم الإتزام بالقدر الذي أدخلناه هو الرجح في أصل إيمان الذي هو الصلاة بدأ. ونحن نقصد يقول هذا مبحث لطالبنا المقام. ولأن ولكن فقط تمتد العلاقة بين الحتمية وبين مرتباس الإيمان. وبين مرتباس الإيمان. عند ده السنة الجماعة. ثم نشير إشارة رياح للعلاقة بين الحتمية وبين البين الظاهر. وبين الظاهر الذي هو تمثل هنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ما أنزل الله وبين الباطن الذي هو الاعتقاد صحاته أو في فنقول وبين أن الإيمان عند أهل السنة الجماعة حقيقة مركبة من أمور الفياري. الأمر الأول هو اعتقاد القلب ورأينا كيف أن اعتقاد القلب يتضمن أمرين الأمر الأول أسمعناه بقول القلب وعرحناه لمجرد المعرفة وقت صحيح الأمر الثاني الذي يحتوي منه اعتقاد القلب أسمعناه إيه؟ عمل القلب وتعريف عمل القلب أو من يترك عمل القلب تعريفه إيش هو سائر أعمال القلوب التي لا يتمه الإيمان أو لا يتحقق الإيمان إلا بتواجدها ووقتها فصلناها وقلنا من هذه الأعمال من يذكر المحبة الرجاء الخوف ثم قلنا الامتياز والالتزام والاستسلام والإذعان الامتياز لماذا؟ الأحكام الشريعة ودفع الموضوع الحاتمية في الإيمان في الأمر الثاني الذي يتحقق بإعتقاد القلب الذي هو عمل القلب الذي سميناه بتوخيط صحيح؟ هل لحكم الله؟ هل الإسلام الأمر الله؟ شريعة الله وشريعة الرسول. معنا هنا في اول عنصر من عناصر الإيمان مسألة الحكيمين. صحيح؟ ثم تكلمنا العنصر الثاني، الذي هو إفرار وقلنا ان إفرار الإنسان يتركب من امرين الامر الاول الأول هو الاعتقاد المجرد. أو الأخبار المجرد عملة النفسي من تقال الشهادة بضمن أن هذا الرجل يخبرنا أنه مصدّق بالنبي عليه السلام وبمجابيه صحيح ثم الأمر الثاني الذي لا تحق الإقرار إلا بتوطره هو إيش الالتزام أو إنشاء الالتزام صحيح وهو معبر عن المسألة الحكيمة الالتزام بأي شيء أو إنشاء الالتزام بأي شيء أحكام الشريعة. ووقتها نقلنا لكم بطولاً كثيرة عن عدد من علماء السنة الجماعة كابن رجب وابن حجر والبغوي وشيخ الإسلام الثاني وابن قيم أنه لا يكتفى المجرد الإفرار بالشهتين، ولكن بعد الإفرار لا بد أن يلتزم أحكام الشريعة. كما قال ابن رجب يحكم له بإسلامه بعد تحقق حكمه وليس حقيقة. حتى يرى, يرى ما مقدار إليه دامي بأحكام الشريعة. وتكلم البغوي. أنه قال إذا قرر يجبر على التزام أحكام الإسلامية وتعليق المحير أن مقتدى قولي يجبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حق المرتد وكلام شكر الإسلامية في ذلك وكلام خيره من أهل السنة في الجماعة ثالث المسألة الأمر الثاني الذي تركب منه إقرار المسال هو واضح وصريح في قضية الحاكمية الأمر الثاني الالتزام أو إن شاء لتزام شيء بالأحكام الشريعة بذل غطرنا كذلك أن من ضمن الشروط التي لا بها مقبول وحقيقة الشهادة شرطان واضحان الدلالة في هذه المسألة وهما يش القبول والمتاج سفلا إلى الموضع السابع أو الثامنية منها شرطان واضحان الدلالة في قصيدة حكيم هرمة الانقياد والقبول القبول لا شيء لا كل شريعة والمتاج لا شيء وأحجام الشريعة تدل على المقصود حكيم من صرف الإمامة. من, من جميع مركبات الإيمان في المركب الأول لا فقال كما أثناثنا وفي المركب أول العنصر الثاني الإقرار والعنصر الثالث هو وحده واضح دلالة في الدلالة على قضية الحاكمية الذي هو عمل الجوارح عمل بأي شيء بأي بمقتضى بأي شيء عمل جوارح اكتزاما بأحكام الله وحكام رسولي بل إن هذا العنصر الثالث هو محل نزاع بين المرجعة وبين أهل السنة والجماعة عمل الجوارح انتزاما وانقيادا وإذعانا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مضطرب في جميع مراتب الإيمان في جميع مراتب الإيمان عصر الإيمان أو الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب. الإيمان إذا أطلق أو جرد يدخل فيه العمل دخولا أوليا ونقلنا على ذلك عدة جماعات على أهل السنة والجماعة هذا عن علاقة الحاكمية بعمرص الإيمان قاعدة أخرى مهمة علاقة الحتمية بالتلازم بين الظاهري والباطن. نحن قلنا أن الإمام قول وعمل صحيح؟ عبارة أخرى أن الإمام الظاهر والباطن. فكان أن الباطن يسمى إمام، كذلك أو الظاهر يسمى إمام. والعلاقة بينهما علاقة تلازمية. لا يتصور بأي حال من الأحوال أن ينفك أحدهما أو أن ينفصل عن العلاقة. بل آل سنة الجماعة جعل الأول الذي هو الظاهر جلالة. وإشارة على الضوء يحكمون بالظاهر على صحة الاعتقاد أو كتابة